هذا هو الشريف الحادي والخمسون من تفسير سورة آل عمران هذا ثلاث ترى ما اسمح اللي اخذها من قبل ها اخذت يا هذا أول مرة تسمعوه يلا قل تمام على انتهى اكتب الان تنسا طيب على كل حال فعيل بمعنى مفعل وفعل بمعنى مفعل فعيل بمعنى مفعل كثير طيب يغل ويغل قراءتان يلا يا ابن داوود ما معنى الكلمة على القراءتين نعم. ويغل هو, هو يعني. ويفعل الغل طيب. أن أغل نتكلم عليها. طيب إغلال النبي يعني أن يغل بمعنى؟ لا اللي وراءك. أنت يا أخي. لا لا لا إن الله. هذا هو. إيه أنت. أن يغل نعم أنه يعني يعتد عليه من الكفار والمشركين و... نغير صحيح شيبة يحتمل معناه معناه وهما الأول أن يغل بالمال يعني يعني يكون فيه غلول بالمال يعني يغل من الغنيمة التي استولى عليه استولى. هذه واحد والثاني من العلم إيش العلم علم وش معنى ها هذه إذا كان يغل المعنى الثاني على القراءه الثانيه يغل ايكتم شيئا ما اتاه الله اخذت يغل بمعنى غنم شيئا يغله هذا خلص مح. يغل هي لكن اي يغل أه إيه نعم ع علمنا شيء بمعناه لكن هل في معنى آخر؟ إيه يعني ما يمكن أن يغل له هو بنفسه إذا طيب غل النبي يكون في اكتمال العلم ويكون أيضا في اكتمال شيء من الغنيمة كل هذا متنبّه قولوا ومن يغل اليات بما غل أو مرطّيما فيه يأتي إشكال في ظاهر الأمر ما هو الإشكار؟ أينه؟ نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. هذا نعم. نعم. نعم. نعم. حرف نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. يوم القيامة يا أحمد متعلقه بغل ولا بايش ها بياتي ولا تصلح متعلقه بغل لماذا المعنى لماذا ويوم القيامة لا سفيه لا سفيه يقول فيه, فيه الجزاء والعقوبه طيب اظن وقفنا على هذا نعم نعم، ها؟ إيه، الجلاليين؟ معناه ما... الاعتماد على الشيء ما يكون إلا بعد ثقة به. الاعتماد على الشيء ما يكون إلا بعد ثقة به. المعنى واحد، فسرها باللازم. طيب، قال الله عز وجل ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم أي؟ بعد أن نبعث الناس يوم القيامة ويأتي كل إنسان بما غل توفى كل نفس توفى من التوفية يقال وفى حقه أي أعطاه إياه وقوله كل نفس بما كسبت يشمل حتى الرسل والمرسل إلى الرسل يشمل الرسل والمرسل إليه فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّا الْمُرْسَلِينَ كُلٌّ يُعْطَى مَا كَسَبَ وقوله كل نفس بما كسبت يحتمل أن يكون المراد بالعموم هنا من كان مكلفاً لأن غير المكلف لا يعاقب لأنه مرفونا هو وقد يقال إنه يشمل حتى غير المكلف لأن التوفية لازم منها العقوبة قد وفق حقه بالأجر ومعلوم أن أن غير المكلف يؤجر فهو يكتب له ولا يكتب ولا يكتب عليه وقولهم لا يظلمون الجمل حال الجمل حال من قوله كل نفس لأن كل نفس معناها العموم وهم أي الأنفس لا يظلمون أي لا ينقصون من الحسنات ولا يزاد في السيئات لأن الظلم في الأصل هو النقص كما قال الله تعالى كلت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص وهو يشمل الظلم يشمل شيئين، الأول الزيادة في السيئات والثاني النقص من الحسنات وكلاهما ممتنع في حق الله عز وجل كما قال تعالى وما ربك بظلام العبيد ولا يظلم ربك أحدا وإنما انتفض الظلم لكمال عدله لكمال عدله لا لعجزه عن الظلم هو قادر على أن يظلم عز وجل ولكنه لكمال عدله لا يظلم ولدينا قاعدة في العقيدة وهي أن جميع الصفات التي نفاه الله عن نفسه لا يراج بها مجرد النفي وإنما يراج بها إثبات كمال الظد فمثلا الظلم ما ضده العدل فإذا نفى الله عن نفسه الظلم فالمراج بذلك أنه لكمال عدله لا يظلم وإنما قلنا ذلك لأن النفي المحض لا يوجد في صفعة الله أبدا، إذ أن النفي المحض عدم محر، على اسم نفي، والنفي لا يثبت شيئا، فهو عدم محر، والعدم المحض ليس بشيء، فضلا عن أن يكون كمالا. فهمتم هذا يا جماعة؟ إذا كل ما رأيتم شيء أن نفاه الله عن نفسه فألموا أنه ليس المراد نفي هذا الشيء فقط بل المراد إثبات كمال ضده طيب وما مسنا من لغوب؟ يعني من تعب من المراد إثبات كمال القوة يعني ما مسنا من لغوب لكمال قوتنا طيب وهلما جر قال العلماء النفي قد يكون للعجز عن الشيء وقد يكون لعدم قابلية الشيء للعجز أو لعدم القابلية فإذا قلت إن جدارنا لا يظلم ها. هذا لعدم القابلية لأن الجدار لا يقبل الظلم ولا العدل. أليس كذلك؟ طيب وإذا قلنا عن رجل ضعيف ضعيف يضربه الناس ولا يتكلم يمكن لا ضربه واحد قال جزاك الله خير ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه نقول هذا الرجل لا يضرب ها ذم ولا ما تحال هذا ذم هذا ذم طيب ولهذا يقول الشاعر في ذم قبيلة يقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل اللي يقرأ البيت هذا يقول ما شاء الله هذا ناس جيدين لا يغدرون بذمة يعني يوفون بالعهد ولا يظلمون الناس حبة خردل يعني أنهم عاجزون لا يقدرون أن يغدروا بالذمم إلا يخافون يخفون أن يعاقبوا ولا يظلمون الناس لأنهم لا يستطيعون أن يظلموا الناس واضح ومن ذلك قول الشاعر لكن قومي ولو كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهان لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر أو حسب وجهان ليسوا من الشر في شيء وإنهان يعني الشر بعيدين عنه وله كان هيئا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا كلام طيب هل يسمعهم يقول هذول طيبين ليش لأنهم يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة إذا, ظلم إذا ظلمهم أحد قالوا غفر الله لنا ولك أنت مسامة وإذا أسألهم أحد ذهبوا يمدونه بالهدايا يجزون من من الإساءة إحسانا عندما يسمعهم يسمع السامع هذا البيت يظن أنهم في قمة الأخلاق العالية لكنه بالعكس ولهذا قال فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شن الإغارة فرسانا وربانا فلا تليبهم أي فلا تليب لي بدله إذا فهمنا الآن أن الكلام الأول ما تكون ذم أن الكلام الأول ذم أما صفات الله عز وجل فإذا وجدت فيها النفي فهي متح إذا وجدت نفي الظلم فلكمال العدل إذا وجدت نفي اللغو فلكمال القوة إذا وجدتنا في العي ولم يعيب خلقهن، فليك مال قوها إذا وجدتنا في الغفلة، هم الله بغرفنا ما تعملون، فليك العلم والمراقبة وهكذا. نعم، فيه فوائد خنها. أخذنا الفوائد الثلاث السابقة. ها؟ يقول الله عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإيخر لكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وأر الله فلا توكل ممنون. أخذنا فوائدها طيب قال وما كان نبينا أن يغل يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز في حقهم كتمان ما أنزل الله عليه لقوله أن يغل وما كان نبينا أن يغل ويستفاد من هذا يا حجاج أنه لا يجوز لأتباع النبي الغلول وما كان لبن أن يغل إذن فأتباعه ليس لهم أن يغلوا نعم ولهذا كان الغلول من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب حتى أن العلماء يقولون وقد جاء في السنة أيضاً أن القال يحرق رحله إلا المصحف وما فيه روح والسلاح تحريق الرحل من أجل التنكيل به وإلا فمن الممكن أن يقول قائل لماذا تحرقون رحله لماذا لا تدخونه في بيت المال ينتبع المسلمون منه لكن نقول إن إحراقه خير من إدخال بيت المال ليش؟ لأجل التنكيل به ليكون ردعاً له ولغيره عن أن نعود إلى الغلول ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أيضا أن الأنبياء لا يغلون شرعا أو قدرا شرعا سرعا وعن النبي لا يحل لأحد أن يغله أن يغله من الغنيمة التي اكتسبها بحربه ومن فوائد الآيات الكريمة أن الجزاء من جنس العمل لقوله ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة وهذا على سبيل العقوبة وعلى سبيل الإكرام على سبيل العقوبة وبهذا نعرف ضعف قول من قال من السلف غل النصحة لتأتي به يوم القيامة هذا خطأ لأنه يأتي به يوم القيامة على سبيل العقوبة لا على سبيل الإيدي. الثواب وربما يأتي به يوم القيامة لا على الوجه الذي غله في الدنيا ومن فوائد هذه الآية إثبات البعث إثبات البعث لقوله يأتي بما غل يوم القيامة ومن فوائدها إثبات قدرة الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يأتي الإنسان بما غل مع أنه قد فني وزال وإذا كان طعاما قد أكل ولكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير إنما عمره إذا أرد شيئا يقول له كن فيكن ومن فوائد الآية الكريمة جزاء كل نفس بما كسبت بقوله ثم توفى كل نفس ما كسبت لا زيادة ولا نقص واستدل بعض العلماء في هذه الآية على أن, على أن إهداء ثواب القرب لا لا يجدي شيئا لأنه ليس من كسب المهدى إليه مثاله رجل صلى رفعتين ينويها لفلان أو فلانا يقول بعض العلماء إنه يؤخذ من هذه الآية أن, أن ذلك لا يجدي شيئا وأن ثوابه إما أن يكون يضيع وإما أن يكون للعامل وذلك أن المهدي للقرب ليس له ثواب إلا الإحسان إلى الغير فقط أما ثواب العمل المخصوص المرتب عليه فإنه إن قيل بصحة إهداء قرب يكون لمن؟ للمهدى له وإن قلنا بعدم صحته فإنه يذهب هدرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العمال بالنيات وعلى هذا فيقولون إنما جاء فيه السنة من العمل للغير مستثنى من هذا العموم مثل قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه ولي وكذلك في الحج وكذلك في الصدقة كل هذا جاء, جاء فيه السنة ولكن الإمام محمد رحمه الله يرى التعميم أن يرى أن الإنسان إذا عمل عمل النواه لشخص وهو أهل لأن يثاب ومن هو الأهل لأن المسلم فإنه يصل إليه الثواب فإنه يصل إليه الثواب واستدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوأ والحقيقة أنك إذا تأملت الأدلة وجدت أن بعضها بينه وبين الأدلة الأخرى عموم وخصوص من وجه عموم وخصوص من وجه فبعضها عام في أنه لا ينفع النفس إلا ما كسبت وبعضها عام في أن الإنسان له ما نوع والقاعدة فيما إذا تعارض نصان عام مالي أحدهما أعم من الآخر من وجه فأنه يطلب المرجح يطلب المرجح انتبه هذا القاعدة أنتوا مين هذا المعنى ولا لا ها ها أقول إذا تعارض نص نصان عام عمان كل واحد أخص عمل آخر من وجه فإنه يطلب المرجح لأنه لا يمكن أن ترجح عموم أحدهما على الثاني فهنا نسأل ل... لعموم قوله إنما العمال بالنيات ما يرجحه نقول نعم. ورد أن العتق آه أن صدقة تجزي عن الميت وأن الحج تجزي عن الميت وأن السلام يجزي عن الميت إذن فعموم قوله ما كسبت خصص بهذا بمقتضى السنة والعام إذا خصص ضعف دلالته على العموم حتى إن بعض العلماء قال إن العام إذا خصص سقطت دلالته على العموم لأن تخصيصه يدل على أنه لا به العام لكن الصحيح أن العام إذا خصص فقع على عمومه في غير ما خصص به طيب فالصحيح في هذه المسألة أننا نرجح عموم قوله إنما العمال بالنجات وإنما لكل من الإمان و... لكن بشرط أن يكون المنوي له العمل مسلما أهل لذلك ولهذا لو أن شخصا تصدق عن أبيه الذي مات وهو لا يصلي فإن الصدقة لا تصح لأبيه نعم طيب هل يشمل قولنا على الراجح إن جميع القرب يصحوا إهداؤها لمن هو أهل لذلك العمل هل يشمل النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى هل الإنسان إذا أراد أن يهدي للرسول عليه الصلاة والسلام قربة من الصلوات وغيرها يقول اللهم إني إن صلاتي هذه التي سأصليها ثوابها للرسول أو هذه الدراهم التي أتصدق بها ثوابها للرسول نقول إن هذا فعله بعض العلماء ولكن لم يفعله السلف الصالح فالصحابة ما أهدوا للرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من القرى وكذلك التابعون وتابعون وقد ذكر أن أول ما حدث هذا الأمر في القرن الرابع أي بعد القرون المفضلة وذلك لأن لأن القرون المفضلة أعمق علما من من بعده. يقول يقول أهل القرون الأولى إننا إذا عملنا أي عمل صالح فإن للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ثوابه. وإذا كان كذلك ها فلا حاجة أنا أقول اللهم ثوابه للرسول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قد استحق الثواب. لا أستفيد من قولي اللهم اجعى ثوابه للرسول أو النويت ثواب الرسول إلا أني حرمت نفس الأجر فقط أما الرسول صلوات الله عليه وسلم عليه فإن جميع ما نعمل من الخير يكتب له مثله طيب ومن هذه الآية الكريمة إثباتنا في الظلم عن الله لقوله وهم لا يظلمون ويتفرع على هذا بناء على القاعدة التي ذكرناها في الصفات إثبات كمال عدله سبحانه وتعالى ثم قال تعالى أفمن اتبع ذوان الله كمن باء بسخط من الله الهمزة هنا للسفام وليها حرف عطف وقد ذكرنا فيما سبق أنه إذا جاءت همزة للسفام وبعدها حرف عطف فإن لعلماء النحو في ذلك رأيين الرأي الأول أن الهمزة داخلة على جملة مقدرة على جملة مقدرة تناسب المقام والفاعاطفة على تلك الجملة والرأي الثاني أن الهمزة داخلة على الجملة الموجودة ولم يحدث شيء ولكنها مقدمة عن موضعها لأن لها الصدارة وأن الفاء في مثل أفامن تبع محلها في الأصل قبل الهمزة والتقدير فاء من التبع ولكن لما كانت الاستفهام له الصدارة قدمت على حرف العطف وقلنا إن هذا أسهل ووجه سهولته أنه لا يحتاج إلى تكلف تقدير المحذوف لأنه أحياناً يصعب عليك أن تقدر المحذوف وربما تقدر محذوفاً ويقدر غيرك غيره إذن نعتمد أن الهمزة للسفام وأن الفاء عاطف على ما قبلها نعم أفمن اتبع رضوان الله كمن باعه من هنا اسم استفهام من اسم استفهام أو اسم موصول التقديل أفا الذي اتبعه إذن هي اسم موصول لأن لا نجعل أداة الاستفهام داخلة على اسم الاستفهام أو على جملة استفهامية أفا من التبارد والله أي تتبعه أيتتبع ما يرضي الله عز وجل، فكل ما يرضي الله يقوم به. كمن باء بسخط من الله؟ يعني كالذي باء أي رجع، باء بمعنى رجع، أي كالذي رجع بسخط من الله ضد الرضوان. من هو الذي ي الذي يتعرض للرضوان والذي يتعرض للسخط؟ المطيع يتعرض لجذوان، والعاصي للسخط كمن باء بسخط من الله، ومؤاهه جهنم. الواو يحتمل أن تكون الاستناث ويكون مراد به الإخبار عن مآل هذا عن مآل هذا الذي باء بالسخر من الله، ويحتمل أن تكون عاطفة على جملة صلة الموصول وهي باء أي كمن باء وكمن مأواه جهنم نعم ومأواه جهنم مأواه أي مرجع الذي يأوي إليه إيواء لا مغادرة بعده وجهنم اسم من أسماء النار عادنا الله وإياكم منها وسميت بهذا الاسم المشتق من الجهمة المشتق من الجهمة الجهمة تتضمن السواد واللبس لأن جهنم سوداء عميقة بعيدة العمق وقيل إن جهنم لفظ معرب. معرب من كهنة وكهنة أصلها النار اسم النار يعني قال نار وكهنة ما هذه لغة بكسنية ولا هاه فارسية أي نعم ما عندنا فارس هاه لاس فارسية هاه على كل حال نبلغنا أنه معربة من هذا يعني لا إن في غير اللغة العربية كهنام ثم بالتعريب صار جهنم وقوله بئس المصير بئس جملة إنشائية لإفادة الذم ونعمه جملة إنشائية لإنشاء المدح وبئس ونعمه يحتاجان إلى شيء إلى فاعل ومخصوص كلما جاءتك نعمة وبئسة فإنها تحتاج إلى فاعل ومخصوص فهنا المصير وبئس المصير المصير فاعل والمخصوص محذوف تقديره وبئس المصير هي أي جهنم أو وبئس المصير مصيره يعني يجوز هذا وهذا في هذه الآية الكريمة من الفوائد بيان أنه لا يستوي من يتبع رضوان الله ممن يبوء بسخبه لقوله آفى من اتبع كمن باء والاستفام هنا لأي شيء للنفي الاستفام للنفي ومن فوائدها إثبات وصف الله بالرضا يعني إثبات ان الرضا صفة من صفات الله لقوله رضوان الله ومن قاعدة أهل السنة والجماعة أن كل وصف وصف الله به نفسه فإنه يجب علينا أن نؤمن به وأن نصف الله به فنقول إن لله رضوانا وأنه يرضى طيب والرضى صفة فعل أو صفة لازمة ذاتية صفة فعل لأن الرضا له سبب وكل صفة نصفت لها سبب فإنها من من الصفات الفعلية عرفتم طيب أنكر بعض الناس الصفات الفعلية لله أنكروها متعللين بعلتين العلة الأولى أن صفات الأفعال حادثة والحوادث لا تقوم إلا بحادث لأن حدوث الصفة يدل على حدوث الموصوف فالحوادث لا تقوم إلا بحادث العلة الثانية قالوا إن كانت هذه الصفة كمالا لزم أن يكون متصفا بها دواما وإن كانت نقصا لازم أن يكون أن يتم من اتصاف بها دائما. واضح الثاني؟ ها ها غير واضح. يقولون صفات الفعلية التي تحدث بعد أن لم تكون موجودة إن كانت كمالا لازم أن تتصاف بها دواما ما تتعلق بالمشيئة. وإن كانت نقصاً لازم أن يمتنع منها دواماً أن لا تصبب بها دواماً صح ولله لا لأن الناقص لا يمكن أن يتصبب الله به أما الأول العلة الأولى فنقول إن قولكم إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث غير صحيح لأن الحوادث فعل الفاعل والفعل عقلا يتأخر عن عنيفش عن الفاعل لا شك لأن الفعل يكون بإرادة الفاعل وقدرته وهو متأخر عن وجوده فالفاعل سابق للمفروه وسابق للفعل أيضاً فكيف نقول إن الحادث لا يقول إلا بحادث يجوز أن يكون أزلياً ثم حدث من الفعل كما أننا نحن الآن نولد وتحدث الأفعالنا متى؟ بعد بعد ولادتنا طيب هذه واحد الثاني تلين الثاني ما هو؟ أنها إن كانت هذه الصفة كمالا، ما؟ إن كانت كمالا وجب أن يتصبح بها دواماً وإن كانت نقصا. لازم أن لا يتصف بها دوام فنقول الجواب على هذا هي كمال حال فعلها حال فعلها كمال لا شك وحال عدمها ليست كمالا الكمال في عدمها الكمال في عدمها واضح يا جماعة الرضا خذ الرضا الآن الرضا على من يستحق الرضا إيش؟ كما ولا يسحق الرضا إلا بعد فعل ما يوجبه الرضا لمن لا يسحق نقص نقص لأنه ينافي الحكمة فإذا اتصف الله بالرضا فإنه اتصف به في الحال التي يكون بها كمالا طيب الرضا يفسره الذين يقتصرون على إثبات سبع صفات بأنه الثواب أو إرادة الثواب والصحيح أن نرد را صفة النفسية يتصب الله بها عز وجل وليست الثواب لأن الإثابة خلق ما يثاب به خلق ما يثاب به غير الرضا وهي أي إثابة من من مقتضيات الرضا وأثاره وليست يرضى بلا شيء. أنت الآن إذا رضيت عن شخص بعد أن ترضى عنه تثيبه بما ترى أنه تواب له أليس كذلك؟ طج إذا كان هكذا فإنه لا يصح أن نفسر الملزوم باللازم لأنهما شيئان متباينا فحينئذ يتبين أن الصواب ما ذهب إليه السنة والجماعة جعل الله إياكم منه ما هو أن نصف الله بما وصف به نفسه ولا نغير تضوان الله نعم الله يرضى ومن مانع وليس فيه أي محذور ولا نقص قدر الوقت نعم الثاني فمن اتبع رضو الله كمن باء بسخط من الله يعني التقدير تسوون بين طالب الارتطاء والمتعرض للسخط فمن اتبع رضو الله كمن باء بسخط منه ولهذا الواقع إن القول الثاني أسهل بالكثير أحيانا يتحيره الإنسان ما يعرف كيف نعم خالد تقول السناف لان الفاتاه السنه نعم نفي الصفات نفي الصفات كمال كمان نعم لا لكن يكون متصفاً بهذا نعم مثل لو قلت فلان شجاع هل معناه ان أنه ينتفي عنه البخل أو ينتفي عنه الجبن نعم ينتفي عنه الجبن فهذه ربما نقول لكن ما, ما أستطيع الآن أن أتزم بأنها قائلة مضطردة أن يثبات صفات الكمال نفي لغضده لكنها بالنسبة لسبعة الآله لا شك ننفوا لغضده نعم هنا عمون قول الله سبحانه وتعالى ثم اتوافقوا نفس ما كسبت خص خصص بالصدقاء والصيام عن الغير كان رجحنا على هذا نعم لأ لأنه لما لما خرج من عمومه ما خرج ضعف ضعف العموم حتى نقول لكم بعض العلماء يقول إنه إذا خرج منهم شيء من عمومه سقط عمومه أصلاً نعم, نعم. نعم نعم لأنهم ما تعرضوا لها لكن تعرضوا لمثلها وأجزه الرسول الصواب أنه يجوز لكنه خلاف الأولى يجوز لكنه خلاف الأولى حتى لوالديك الأولى أن لا تهاب لهم شيء الله والله بصير بما يعملون أقدم أن الله على المؤمنين رسولا من آنصص يدعيهم آيات ويمذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا مقبلنا في ظلالهم مبين أقول الله من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل أفمن اتبع رضوان الله كمن باع بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصيد لا هنا للنفي يعني ليس هذا كهذا طيب ومن في قوله أفمن اتبع دل من النار. موصولة بمعنى الذي طيب وبماذا يكون اتباعه والله أحمد بطاعة الله وجناب نعصي كمن باء من أيناه؟ ما حضرت؟ هذا ما تبيه حضرت ولا ما حضرت؟ بسيطة اسم موصول يعني كالذي باء بسخط ما معنى باء؟ رجع كمن رجع بسخط من الله واكتسب طيب قوله وبئس المصير نعم أنت خالي لا أي. يا ناصر بئس المصير يقول أن هذه الجملة إنشائية فعلها جامد لإنشاء الزم وتحتاج إلى فاعل يلا الله يا ناصر إلى إيش بئس تحتاج إلى فاعل وإيش ومخصوص أين الفاعل المصير الفاعل مستتر يعني تقدير بئس هو بئس المصير لا ما نريد المخصوص نريد الفاعل ايه موجود الفاعل هو المصير نعم والمخصوص محدو تقدير بئس المصير مصيره او بئس المصير وهي اي النار طيب في هذه الآية اخذنا فوائد ثنتين. في هذه الآية الكريمة الحث على اتباع لأن الله، الاستثام لأن هذا الاستفهام في المساوات بين من تبع رضا الله ومن تبع سخطه ومن فائد هذه الآية الكريمة إثبات الرضا لله وأن الله موصوف بالرضا والرضا صفة من صفات الله الحقيقية وهي من صفات الأفعال أليس كذلك وقد علمتم أن من أهل البدع من أنكر صفات الأفعال متعللاً بعلتين معلولتين هما. <تصفيق> <نعم>. فهد؟ <تصفيق> نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. قال إن كان كمالاً وجب أن يكون موصوفاً به أزن وأبر كان نقصاً واجباً لا يتصل أن به عن به كان نقص كيف يتصل الله به إن كان أن يكون الله به دائم. طيب ما هو الجواب عن الشبه الأولى؟ الشبه الأولى يقول يعني رداً عليهم أن الفعل لا بعد الفعل. يعني حدث الفعل فعل فاعل يعني الفعل يحدث المفاعل قائلتهم خطأ قائلة فاعل يعني لا يلزم من حدوث الصفة حدوث الموصوف كذا طيب لأن الصفة ما تكون إلا بعد وجود الموصوف الفعل لا يكون إلا بعد وجود الفاعل ونحن وهذا نحن نفعل فعال حارث مع أن سابقنا سابقون عليه طيب جواب الشباب الثانية خالد نعم يكون كمالا هنا يوجد سببه فيرضى طيب ويكون نقصا إذا لم يوجد سببه لو أن الله رضي عن الكافرين لا كان هداينا في الحكمة تمام طيب من فوائد الآيات الكريمة إثبات السخط لله لقولك كمن باء سخط من الله والسخط والغضب معناهما متفارق وأهل السنة يقولون إن السخط صفة حقيقية ثابتة لله وأهل البدع يقولون لا لا يمكن أن يسخط الله عز وجل بل المراد بالسخط الانتقام أو إرادة الانتقام طبارة معنى سخط الله يعني ليس, ليس وصفاً في نفسه بل معناه انتقم وعاقب المسكوط عليه أو إيش؟ أراد أن ينتقم منه أراد أن ينتقم منه وهذا بناء على أن صفات الأفاء لا تقوم بالله كما سبق التعليل هو ما سبب ونحن نقول إن الانتقام من آثار السخط وإرادة الانتقام أيضاً من آثار السخط والدليل على هذا قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم آسفونا بمعنى أغضبونا انتقمنا منهم فجعل الانتقام بعد وجود الغضب وهذا وهذا يدل على أن أن هذا ليس هو هذا طيب من فوائد الآية الكريمة التحذير من التعرض لسخط الله لقوله كمن باء لسخط من الله ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار لقوله ما واه جهنم وهي ثابتة الآن موجودة ولا تفنى أبدا ولا تفنى أبدا لأن الله ذكر التعبيد في ثلاثة مواضع من, ك... من كلامه في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن فقال في س... سورة النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله لياغفر لهم والأهلة طريقة إلا طريقة جهنم خالدين فيها أبدا وقال في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا وقال في سورة الجن وَمَنْ يَاصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَرَ جَهَنَّمْ خَالِدِينَ فِيهَا أَبْدًا و, و, ولا, ولا قول بعد قول الله عز وجل لا قول بعد قول الله لأن قوله أصدق الكلام وأبين الكلام وهو الخالق عز وجل <تصفيق> نعم من فواعد هذه الآية الكريمة ذنب النار والثناء عليها بالقدح من أين تؤخذ من قوله وبئس المصير وبئس المصير ومن فوائدها التنبه لأمر يتكلم فيه الناس كثيرا الآن يقولون إذا الرجل إنه رجع إلى مثواه الأخير وهذا لو أخذنا بظاهره لكان يتضمن إنكار البعث مع أن القبر ليس المثل الأخير ما هو المثل الأخير؟ الآخرة الجنة والنار القبر مزار سمع عربي رجلا أن يقرأ قول الله تعالى الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فقال والله إن, ليس إن الزائر ليس بمقيم شوف إن الزائر ليس بمقيم من فهم هذا من زرته وهذا فهم فطري ما يحتاج إلى دراسة نعم لكن العرب عندهم ذكاء بعضهم عنده ذكاء عندهم ذكاء عظيم وهذا كالذي سمع قارئا يقرأ والسارق والسارقة فقط وعيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم قال العربي قرئ لايته صواب فقال والسارق والسارقة فقط ايديهما جزاء بما كسبان كان من الله والله غفور رحيم قال يقرأ تقرأها صواب مهكذا فقال والسارق والسارقة فقط ايديهما جزاء بما كسبان كان من الله والله عزيز حكيم قال الآن عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قط ولهذا قال في, ال... في في الذين يحاربون الله ورسوله قال فيهم إن مجزاؤهم أن, يقطعوا... أن, تقطع أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدهم أرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض ذلك لا مخز في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم قال العلماء في هذا دليل على أنهم إذا تابوا قبل قدرة عليهم خل سبيلهم لأن الله قد غفر لهم ورحمهم فمن أين أخذوا أن الله غفرهم؟ غفر لهم ورحمهم؟ ها؟ من ختم الآية فاعلموا أن الله غفور رحيم لأن مقتضى علمنا بهذا أن نفهم أن الله غفر لهم ورحمهم طيب. ثم قال الله عز وجل هم درجات هذا مجدد لليلة، هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. هم من يعود الضمير على من اتبع ضد الله وعلى من بقى بسخط من الله، ولكن هنا يشكل علينا أنه أعاد الضمير بصيغة الجمع هم مع أن من وصيتها. بصيغة الإفراد أفمن اتبع كمن باء والجواب عن ذلك سهل لأن اسم الموصول يفيد العموم فيجوز أن يعود الضمير إليه باعتبار لفظه ويجوز أن يعود إليه باعتبار معناه ألم تسمع إلى قول الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ما قال أولئك هو المتقي بل قال هم المتقون فأعاد الضمير على معنى اسم الموصول على معنى اسم الموصول وهو الجمع قال هم أي الذين اتبعوا صحب الله والذين باعوا صحب الله هم درجات عند الله درجات منازل منازل عند الله يختلفون فكلما فكل من كان أتبع لرضو الله كان أرفع عند الله وكلما كان أبعد من من الله كان أنزل فهم درجات هم درجات عند الله أي في المراتب فما ميزا هذه الدرجات؟ أشرنا إليه كل من كان أتبع لرضوان الله كان أرفع درجات عند الله والعكس بالعكس والله بصير بما يعملون بصير اسم فاعل يجوز أن يكون من الإبصار بالعين ويجوز أن يكون من الإبصار بالعلم, بالعلم فيكون بصير بمعنى عليم أو بصير بمعنى رائم وهل لله بصر؟ نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه نعم والله بصير بما يعملون, بما يعملون أي بالذي يعملونه من ظاهر وضاط وخير وشر من فوائد هذه الآية الكريمة أن الناس عند الله منازل مختلفة ويتفرع على هذه الفائدة أن الإيمان يزيد وينقص لأن زيادة الدرجات بعد زيادة الإيمان باليقين والعمل الصالح زيادة الإيمان هل هي زيادة اليقين أو زيادة الأقوال أو زيادة الأفعال أو الجميع نعم الجميع فاليقين يتفاضل لا شك والأقوال تتفاضل ليس من ليس من قال لا إله إلا الله عشرة كمن قالها عشرين مثلا طيب الأفعال كذلك تتفاضل ليس من صلى عشرين ركعة ليس من صلى خمس ست ركعات كمن صلى <تصفيق> عشر ركعات ليس كذلك وهذا هو ما جرى عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص يزيد وينقص يزيد باليقين والقول والفعل كيف يزيد اليقين هل اليقين يتفاضل نعم يتفاضل بنص القرآن قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لله رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولاً تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا دليل من من من القرآن. دليل من الواقع أن الإنسان كلما كثر المخبرون بالخبر ازداد يقينا. وإذا شاهد ازداد أكثر. ولهذا جاء في الحديث ليس الخبر كالمعاينة. أما أما زياد الأقوال والفعل هذا شيء واضح ولا إشكال فيه من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العلو عند لله عز وجل إثبات العلو لقوله عند الله والعندية تاني عندية المكان وإذا كانوا درجات فالدرجات ترتفع شيئا فشيئا فيأخذ منها إثبات علو الله وهذا أمر متفق عليه ومجمع عليه بين السلف وقد دلت عليه الأدلة الخامسة كلها الكتاب والسنة والإجماع والعقل والخامس الفطرة يعني علو الله عز وجل دل عليه هذه الأدلة الخامسة الكتاب والسنة ها؟ والإجماع والعقل والفطرة أكتاب السنة مملؤان من ذلك والإجماع يقول شيخ السام والله يعلم أني بعد البحث, البحث البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت أحدا منهم قال إن الله ليس في السماء وأما العقل فقد دل على علوله كيف كيف دل نعم يلقوا لها نعم نعم, نعم. نعم. أن السفل نعم والله تمام العقل يقول على ذلك لا شك أن العلو علو المكان كعلو المكان أي أنه كمال ولا نقص، ها كمال، وا وإذا كان كذلك ف فالله كل صلبه كمال، أما الفطرة فلا تسق، كل إنسان لم يقرأ كتب البيئة للبداء أين يتجه قلبه ذكر الله، ها إلى العلو، ولهذا يقال إن أبا المعالج ويني كان يقرد في العلو. ويقول إن الله تعالى كان ولم يكن شيء قبله وهو الآن على ما كان عليه هذا الكلام ما يفهم الإنسان كان الله ولم يكن شيء قبله وهو الآن على ما كان عليه ما يفهمه الإنسان نعم لكنه يريد أن ينكر استواء الله على العرش فقال له الهمداني رحمه الله يا شيخ دعنا من منذك العرش أخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها الإنسان ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو صح أنت لو ما أدرس شيئا بدأ دول يا الله وين نروح قلبك فوق. فجعل يضرب على رأسه ويقول حيرني حي الهمداني حيرني حي ما له جواب واضح طيب إذن نقول علوم الله ثابت بالأدلة الخمسة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة وكما رأيتم المقيم رحمه الله يكرر هذا المعنى في النونية تكرارا كثيرا لأنه من أعلى صفات الكمال طيب من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات إحاطة الله عز وجل بما نعمل لقوله والله بصين بما يعملون ويترتب على هذا الأدب السلوكي وهو أن نحذر من مخالفته لأنه إذا كنا نعلم أنه بصين بما نعمل فسوف نتجنب كل ما يسخطه جل وعلا ونأتي بكل ما يرضيه لا سيما وأن الآية جاءت بعد قولها فمن اتبع رضوان الله كمن باعها باستخط من الله ثم قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث لقد كل ما وجدت في القرآن لقد فإنها جملة مؤكدة انتبه كم مؤكد بثلاثة مؤكدات كل ما جاءت لقد في القرآن فإنها جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي القسم المقدر واللام وقد وإذ تقدير الكلام والله لقد من الله فإذا قال طائل ما الداعي للقسم مع كون الأمر ظاهرا لأن القسم إنما يقال للشاك أو المنكر للشاك المتعدد تحلف له أو المنكر تحلف له أيضا فلماذا أقسم الله على في هذه الآية على أنه مان من على المؤمنين ببعث محمد صلى الله عليه وسلم هو لو قال لقد من الله على الناس لكن قال على المؤمنين الذين يعرفون أن ذلك منه نقول إن الداعي للقسم ليس هو أو الشك من المخاطب بل قد يكون الداعي للقسم أهمية المقسم عليه أهمية المقسم عليه وإن لم يكن هناك شك وهذا هذه الآية من هذا النوع يعني المقصود بذلك بيان أهمية هذه منه العظيمة التي لا يعادلها شيء، نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. والجنة درجات نقول الدرجات إذا جاءت عامة دخل هذا وهذا يعني ص صلح هذا وهذا قال الله تعالى ولكل درجات مما عمل أما إذا خصت في النار فإنه قال دركات كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار نعم أرفع صوت الله عز وجل نعم نعم نقول لمن قال ذلك إنك أنت لست بكامل وأنت بليد. إذا فعلها الله عز وجل فلا شك أن الكمال في فعله. كل الصفات كمال إذا أنجى الله المؤمنين وأثابه هذه الصفة فعلية هل هي كمال ولا نقص كمال الله عز وجل مستغني عن جميع الخلق، لكنه يظهر من كماله لهم ما يتبين به كمال فنحن نعلم أن من أتاب الطائعين فهو كمال ومن عاقب المجرمين فهو كمال ولهذا قال يمكرون ويمكر الله والله خير المكرين لا لا عبدا نقول هو قبل وجودها كمال وبعد وجودها كمال لأنه لما اقتضت الحكمة وجودها فوجدت صارت كمالا ولما اقتضحت الحكمة عدمها وعدمت صارت كمالا نعم السياق هذه الآيات التي يعني شدة نعم. يعني الله عز وجل قال فإن ربكم يخاطب المؤمنين الرحيم. لا الرحيم ف فمن رحمته ورافته بالمؤمنين عن لأن هلك أعدائهم لا شك أنه راف ورحيم. نعم. إيش؟ ما ما يخالف هذا قول الله قول الله في الحديث القدسي سبب قد رحمته فضل، كذا ما يكون الوجه اللي إيش بارك الله فيك إذا جاءك النص محكما فحمل عليه جميع النصوص المتشابهة مع أن الذي أورث ليس متشابه بالواقع واضح. لأن هؤلاء الذين يستحقوا الفرود ليسوا أهل الرحمة إطلاقا حتى تكون رحمة سبقة الغضب هم محل غضب الله ولعنته عرفت فلو كان الذي فيه سبق الرحمة الغضب مثل إنسان عنده حسنات وسيئات فالحسنات قد تذهب السيئات والحسنات بعشة أمثالها والسيئة بواحدة هذا من سبق الرحمة الغضب أما هؤلاء فلسوا أهل الرحمة إطلاق. شيخ عملوا منكافع العذاب. نعم. عملوا منكافع عذابهم. هنا لعلهم أفنوا حياتهم كلها في معصية الله. حيات الدنيا. ثانية خلف. خلف مع. أفنوا حياتهم كلها ب بسخط الله. فإذا أفنوا حياتهم كلها بسخط الله صارت حياتهم الأخيرة كلها بعقوبة الله. وهم يعلمون هذا هم يقرؤون كلام الله فلماذا لماذا لم ينقذوا أنفسهم جزاء وفاق على شك يعني كما أنظوا الحياة الدنيا كلها بما الله مع أنه جاءهم النذير وجاءهم الآيات وأخبروا ولم ينقذوا أنفسهم كان مقتضى العدل أن تكون حياتهم الآخرة كلها عقاب نعم آخر واحد يلا يا حسن الحديث لو, لو كشفه لا الصبحات وجهه من ذهى بصره من خلق الله سبحانه وتعالى <تصفيق> محدود؟ مشتاقون بهذا يقول من ذهى إليه بصره من خلقه هل يفيد أن نظر الله محدود؟ يفيد أن الخلق محدود أن الخلق محدود وليس هذا منتهى البصر لكن لأنه قال من انتهى إليه بصره من من خلق وخلقه يعني كل الـ الـ الـ الذين خلقه ينتهي إليهم بصره فالحد هنا في المرأي وليس في الرؤية نعم نعم على نعم لا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا فيهم رسولا من أنفسهم يتبع مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند إن الله على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين. صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن ذكرنا لكم فيما سبق ذوابط عامة في القراءات. تذكرون هذا؟ ها؟ ذكرنا ضوابط عامة في القراءات، ولكن أكثركم لم يدركها نقرأها الآن ضوابط عامة يقول هذه ضوابط القراءات عامة في جميع القرآن ضمير هو وهي الأول بضم لها والثاني بكسرها عند جمهور القراء مطلقا تقول هو وهي وسكن الهاء فيهما الكسائي وقالون وأبو حمر بعد الواو والفا واللام سك سكن الهاء بعد الفاء والواو واللام مثل فهو فهي وهو لهيا لهو يعني كل ما جاء في القرآن فلك أن تسكنها ولك أن تضمها وسكنها الكسائي وقالون أيضا في قوله تعالى ثم هو يوم القيامة المحضرين في هذا الموضع فقط لأن هذه وقعت بعده بعد ثم ثم هو لكن سكنها الكسائي فقال ثم هو بس في هذا الموضوع هذا واحد ثانيا ضمير عليهم وإليهم ولديهم مكسور الها عليهم إليهم لديهم مكسر الها حم حمزة بضم الها في كل القرآن تقول غير المغضوب عليهم وتقول إليهم وتقول لديهم طيب ثالثا ميم الجمع في مثل عليهم ساكن إذا وقع بعده متحرك غير ضمير ميم الجمع في مثل عليهم ساكن إذا وقع بعده متحرك غير ضمير وضمه موصولا ابن كثير فيقرأ عليهم غير عليهم غير إذا كان موصولا غير المضوب عليه وضمه موصولا ورش إن وقع بعده همزة قطر فيقرأ عليهم أأنذرتهم أما عليهم غير المضوب ها؟ فلا يقرأ فإن وقع بعده ساكن فهو مضموم بدون وصل عند جميع القراء مثل آتيناهم الكتاب وإن وقع بعده ضمير ضم موصولا للجميع مثل أنلزمكموها ما لا صحة أن تقول أن الزيمو كمها فلا بد من من الواح نعم ويستثنى لذلك ميم الجمع إذا وقع بعدها إذا وقع بعدها بعدها إن قبلها كسره أو ياء وبعده ساكن ففيه حال وصل ثلاث قراءات ضم الهاء والميم وهي لحمزة والكسائي وكسرهما وهي لعب عمرين وكسر الهاء وضم الميم وهي للباقيين وأما حال وقف كلهم كسر اله وسكن مثل بهم الأسباب يريهم الله أعمالهم يقول بهم بهم بهمو رابعا إذا لم يقع بعدها ضمير ساكن إذا لم يقع بعدها الضمير ساكن وكان ما قبله متحركا فهو موصول عند جميع القراء مثل أماته فأقبره وإن وقع بعد ساكن فهو غير موصول عند الجميع مثل يعلمه الله وإن كان ما قبله ساكنا فهو موصول عند بدي كثير وحده مثل إجتباه أقلوه عليه ووافقه حفص في آية واحدة وهي ق... نعم عليه و... ووافقه حفص في آية واحدة وهي قوله تعالى فيه مهانة هذه قواعد عامة يحصل أنها تكتب. في وين؟ إيه. نكتبها. نكتب نكتب نكتب أي نعم. بلا من الشيطان رجيم قال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين أتباعه فيهم رسول من أنفسهم سبق الكلام على أول هذه الآية وعلى الآيات التي سبقت. يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكداس وأوردنا عليها سؤالا وهي لماذا تؤكد مع ظهورها أنت قفست أعطي أين أعطي أعطي أعطي نعم تمام ومن ذلك قوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون يتون فأكد مع أن الموت محقق لكن قالوا لما كان بعض الناس غافل كأنه لن يموت أكد لقد من الله على المؤمنين على المؤمنين خاصة دون غيرهم لأن الكفار لم يعرفوا هذه المنة ولم يرفعوا بها رأسا ولم يروا في مخالفتها بأسا فتركوها وأعرضوا عنها وحرموا خيرا أما المؤمنون فهم الذين تبينت لهم هذه المنة واستمسكوا بها وقوله إذ بعث هذه إما أن تكون ضرفا لمن وإما أن تكون للتعليل أي لأنه بعث وكلاهما لا يتنافى، يعني. فهي بيان لمحل منه، وهي البعثة، وهي كذلك أيضا تعليل للملة، وقره بعث أصل البعث الإنشاء، وسميت الرسالة بعثا لأنها إخراج للناس من حال إلى حال، فكأنهم بعثوا خلقا جديدا وأنشوا خلقا جديدا. وقولوا إتبعث فيهم رسولا في الظرفية لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في صفة المؤمنين وكان هو عليه صل وسلم أشرف من بعث فيهم نسبا وقولوا رسولا أي مرسلا من عند الله وقولوا من أنفسهم أي من جنسهم وفي سورة يسبحون الله ما في سماء الجمعة قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم من الأميين وعما عامت الناس فليس منهم ولكنه من أنفسهم أي من جنسهم كما قال تعالى وجعل لكم من أنفسكم ومن آتهم أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها فمعنى من أنفسهم أي من جنسهم ولا شك أن كونه من جنسنا أتم في النعمة لأنه لو كان من الملائكة ما ألفه الناس ولا ركنوا إليه وربما لا يقبلون منه فإذا كان من جنسهم يأكل كما يأكلون ويشرب كما يشربون وينام كما ينامون، ويكون معهم في أسواقهم وفي بيوتهم كان ذلك أبلغ في المنة وقوله يتلو عليهم آياته جملة يتلو صفة ثانية لرسولا أي رسولا من أنفسهم تاليا عليهم آياته والتلاوة هنا تشمل التلاوة لفظا والتلاوة معنا والتلاوة حكما التلاوة لفظا يعني يقرأ الكتاب بي التلاوة معنا يعني يعلمهم معانيه التلاوة حكما يعني يعمل بأحكام عليه الصلاة والسلام ولا شك أن هذه الثلاثة كلها تحتملها كلمة يتلو فهو عليه الصلاة والسلام يتلوه لفظا ويتلوه معنا قال الله تعالى ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ويتلوه عليهم كذلك حكما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك يتأول القرآن يعني يطبقه ويزكي آياته آياته الكونية أو الشرعية الظاهر المراد بها الآيات الشرعية وهي الوحي الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ويزكيهم أن يطهرهم يطهرهم حسا ومعنى أما الطهارة حسا فقد أمرهم بالوضوء عند الصلاة وأمرهم بالغسل من الجنابة وأمرهم بإزالة النجاسة بل حث على النظافة عموما وأما التزكيه معنا فهو أنه طهر قلوبهم من الشرك والشك والنفاق وسوء الأخلاق وهذب أخلاقهم عليه الصلاة والسلام حتى زكت نفوسهم وأخلاقهم وقوله يعلمهم الكتاب والحكمة يعلمهم الكتاب والحكمة ليست تكرارا مع قوله يتروا عليهم آياته لأن الأول التلاوة والثاني تعليم والت... والتعليم أخص من التلاوة لأن اللسان إذا تلا عندك القرآن لا لا يعد معلما لك يعلمك إذا أقرأك إياه ولقنك إياه فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم الكتاب والتعليم هنا شامل لتعليم اللفظ وتعليم المعنى وتعليم الحكم أي العمل به وقولها الكتاب يعني القرآن وسمي كتاباً لأنه مكتوب فهو فعال بمعنى مفهول وقد تكرر علينا كثيرا أن فعالاً تأتي بمعنى مفهول وذكرنا لهذا أنثلة فمن أستحضر فعال بمعنى مفهول نعم غراس بمعنى مفروش وغراس بمعنى مغروس وبناء بمعنى مبني كتاب بمعنى مكتوب هذا القرآن كتاب مكتوب في أي موضع كتب ذا الله في الله المحفوظ وغير فهد الكتب التي بأيدي السفر والكتب التي بأيديه طيب وقال بعض أهل العلم إن المراد بالكتاب هنا الكتابة لأن العرب كانوا أميين ولما نزل هذا الكتاب العظيم تعلموا الكتابة فصاروا يكتبونه للرسول عليه الصلاة والسلام يكتبون القرآن ثم صاروا يكتبون بعض الأحاديث ثم انتشرت الكتابة فيه وتعلمون أن من جملة الفداء الذي أخذ من أسرى بدر أن يعلموا صبيان أهل المدينة القراءة والكتابة وبعض وأيَّد هذا القائل قوله بأن تعليمهم الكتاب مستفاد من قوله يتلو عليهم آياته ولكن في هذا نظر نحن لا نمنع أن يكون المراد بالكتاب هنا الكتابة والقرآن جميعا لأن القائدة عندنا في التفسير أنهما تحتملت الكلمة معنيين فأكثر ولا منافاة بينهما فإن الواجب حملها عليهما لأن كتاب الله عز وجل واسع المعنى فعلى هذا يكون الكتاب بالكتاب إيش؟ القرآن والكتاب وقولها الحكمة قال بعض العلماء أي السنة. حكمة عن السنة كما قال تعالى وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وقيل المراد بالحكمة أنه علمهم كيف يضعون الأشياء مواضعها لأن الشريعة الإسلامية تعلم الإنسان كيف يضع الشيء في موضعه وأيضا علَّمهم الحكمة التي هي أسرار التشريع لأن الشرع كما تعلمون أحكام وحكم فالأحكام ظاهرة والحكم هي الأسرار والمعاني التي تناط بها هذه الأحكام والإنسان إذا عرف هذه هذه الحكم والإسرار تبين له أن الشريعة ليست لهوا ولا لعبا وأن الشريعة ذات معاني سامية لا يدركها إلا من فتح الله عليه ويمكن أن نقول بأن الحكمة تشمل هذا وهذا. هذا أي علمهم السنة التي يطلع عليها الحكمة وعلمهم وضع الأشياء مواضعها وأسرار الشريعة وحكمها ليزداد بصيرة في دين الله قال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إن تأتي في العربية لعدة معان ويعين المعنى السياق، فتأتي إن شرطية، وعبد الله يبين لنا مثال. إن حصل من القرآن فهو أحب إليه. إن تنصر الله، ينص، وتأتي أيضا نافية. نافح نافح لا نعم قاله إيش لا هذه إنة نحن نتكلم عن إن نعم علامة إن النافحة يا أخوانا أن تأتي بعدها إلا إن هذا إلا سحر مبين إن هذا إلا إفك مفتراء إن هذا إلا قول البشر نعم إن هذا إلا ملك الكريم فعلمة إن نافية إيش أن تأتي بعدها إلا طيب هذه هنا وتأتي مخففة من السقيلة برحمن ما الشرط إن في صدورهم لا إن في صدورهم من لا كفر هذه نافيه أتدفع دها إلا؟ نعم لا هذه إن شرطية معنى وإن كانوا من قبل لفي ظلال المبين هذه لماذا؟ هذه إن مخففة من الثقيلة وأصلها وإنهم كانوا من قبل وإنهم كانوا من قبل وعالمة إن المخففة من الثقيلة أن تأتي اللام في الخبر أن تأتي اللام في الخبر إذا آتت بعدها اللام فهي مخففة من التقيل عرفتم إن كانوا من قبل لفي تأتي اللام قال ابن مالك وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام تلزم اللام وجلتي هنا لفي ضلال إذا ما تهما بقى, بقى رابع وتأتي إن زائدة تأتي إن زائل لا هذه من أنت كلام عن إن فهد نعم هذا قول الشاعر بنو غدانة ما إن أنتم ذهر أي ما أنتم ذهر نعم ها أن أنهر إن. نتكلم عن إن يا خالد نعم نعم إن هل نتكلم عن إن إن مخفف من الثقيلة على كل حال ما أحفظ لها شيء. مثال في القرآن لا أحفظ لها مثال اللي في الآية الكريمة هنا وإن كانوا من قبل لا في ضلال مبين نقول إن هذه مخففة من الثقيلة خلكم معنا وش علامتها أنتأت يلام في خبرها أو في اسمها أنت آخر المهم أن تأتي بعدها اللام أفهمتم يا جماعة طيب اسمها أين هو اسمها قيل إنه محذوف محذوف مقدر بس من ظاهر والتقدير وإن الشأن من قبل وإن كان وأن الشأن كان من قبل في ضلال مبين وقال بعضهم بل هو محذوف مقدرا بضمير مناسب وهذا هو الصحيح فإذا كان الخبر جمعا صار الضمير المقدر جمعا وعلى هذا فأكون التقدير هنا وإنهم كانوا من قبل في ضلال مبين فيقدر ضمير الشأن بما يناسب المقام طيب وإن كانوا أي الضمير يعود على أمين الذين أبوعده فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قابلوا قبل إيش قبل إرساء بعث هذا الرسول لا في ظلال مبين في الظرفية يعني أن الظلال محيط بهم كإحاطة الظرف بمظروفه لا في ظلال مبين مبين بمعنى بين طيب وقوله من قابلوا نقول الإخوة المتدين بالنحو إن من حرف جر وقبله هنا غير مجبورة قبله غير مجبورة من اللي بدأ بالن بالنحو جديدا؟ هاه نعم لا لوراق ناصر هاه لا لا مهمة الغات شراء قبل مبنيها الضم قبل مبنيها الضم وما جرتها منه جرتها محلل بليس اشتغلنا جماعة المبني ولو دخل عليه حروف الجر لا يتغير يبقى على بنائه. قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث يعلمون ما قال من حيث وهنا قال من قبل نعم ولم يقل من قبل لكن في بعض الاحيان تجر قبل فيقال من قبلهم كذب الذين من قبلهم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 خمسة ثمانية ثمانية صدق ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة وألف